Aguhul Allah dari syaitan rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nan allah al Quran. Khaq al insan. والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء بالقسط ولا تفسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخ ذات الأكمام والحب العصف والريحان فبأسف كما تكلبان خلق الإنسان من صلصال كلف خان وخلق الجان من مارج من عفف بأي آلاء ربك ما تكذبان، رب المشي قيني ورب المضربين، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ ما البحرين يلتقيان؟ بأي آلاء ربكما تكربان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكربان وله الجوهر المنشأ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 قناه تكمبا يساله من في السماوات والأرض يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء الاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أي وثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفذوا Qutar al-Samawat لا تصوان، فبأي آل يربك ما تكلبان؟ فإذا شقت السماء فكانت وردة كديان، فبأي آل؟ ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيمة بَيُخَادُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَنَّتُنَا الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكية زوجان فبأي وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَصْرًا تُوَفِّرُ Bai' alai Rubbuk ma'atu kaliban. Hal jaza al isam illa al isam. Fabi' alai Mata keliban, muda mertan, fabi ayana, Rabbku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 لم يطغ بثن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رك بن خضر وعبقر فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام